من الحّ يخرجونَ الرسول وَإياكم أَن تُؤمنوا باللههِ رَكأَ تُؤمنِ باللههِ رك إكُم خرجُم جهادًا في سبيلي وَبتِ غ أمررب تسررونَ إلَيهِم بالِالمَودَّةِ وأأَن أعلم بِماَا أَخْفَييتُم وَما علتُم وَمَن يفعلهُ منِنكمُمْ فَقَِ غََّسَ وَ السَّبيل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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا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 مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غَضِبَ الله عليهم قد يأسوا من الآخرة قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور